إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا إن كادت لتبجي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الرَّضَاعَ مِنَ الْقَبْلِ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَخْدِلُّونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ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 ولما بلغ شده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَآفَةُ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَآبًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لعلي آتكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصلون فلما أثا نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة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 انهم كانوا قوما فاسقين قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ارد ان يصدقني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 وَمَا سَمِعْنَا بِهَا فَفِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْعَالِمُونَ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 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا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 أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منه ما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَهُ وَاهُ بِعِيرِهُ دَمٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وقالوا إن اتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا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 وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكًا الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَائِ إلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى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 سَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَأْنُون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 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلين تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الفنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا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 لله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين ثمنوا ما كانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وهي أَنَّهُ لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا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 إِنَّ الذي فرض عليك الْقُرْآنَ لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُن فَتَرَجُ أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ نَظِيرًا لِلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ